وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الجيش الافراد صدح قد عرفت الفاعلة فعلم ان له احكاما سبعه ماندوي اويكا تعريف فعل منبوكه وحقيقي فعل من في انا سينت عن جديد سر احكام او مش لا شرح كده ونو تفسير كده ونو تعريف كده نا او يك حق حقيقه يا اولاد دعى الحكم بوشي الحكم على, ال... على الشيء فرع عن تصوره أما اصلا بيا سيد احكام كان فاعل دعى يفعل ما الناس ان جاء احكام كان بناس يكام لو حكمنا لا يتأخر عامله عنه أبي عاملكي أو اشتيك فاعل مرفوعات دونك فلا يجوز في نحوي قام أخواك قام أخواك أن تقول أخواك قام يعني وجملي اخواك قام يا قام درسته بلام ما بسد فيه فعل فاعل بيت ما بسد فيه فعل, فعل بيت يعني فعلك ذو بقي يعني الالف لا يجوز في نحو قام أخواك أن تقول أخواك قام يعني افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان تقول هناك قام. من اجل يعني يكون هناك وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه وإنما يقال أخواك قام، فيكون أخواك مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر يعني وقد تضمن ذلك التعريف التعريف الحد الذي ذكرناه كان أبوك اسم صريح او مؤول به استداء الى اخره كابو ايكي قلما رجحان وياك ايك عاملك والثاني انه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع علامة تثنية وجمع نالك تشيو فعلك عاملي فعل فعلك فلا يقال قام اخواك اشتوان او ولا قاموا إخوتك ولا قمنا نسوتك يعني علامي تأنيث بل يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك هذا هو الأكثر هذا هو الأكثر ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل فعلا كان كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أو اسما عام فعل بيت ينشبه الفعل بيت كقوله عليه الصلاة والسلام أو مخرجية بشدة أو مخرجيهم قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك أو او هم مخرجويا يعني اسم فاعله مخرجون زائدا يا للابضافان ونك حذف كده او مخرجون إيايا قلم لابد ضمير متكلمه متصله كانت اضافي اكيد ابتشي او مخرج او مخرجويا ونك حذف بوا دعاي صرفي منها واو لقال ياء قيش ناياك يكم دانيان ساكنه واوكا ابيتا ياء اقل لباش بيان لباش بيان لباش بي ابيتا ياء كي مشدد بالام لبرو ياء كبخين ريتوا زميج لباش ياء ثقلي تايا قرصة كسرا كي باش ياء كا زمي باش ياء كي نكسرا ابيتا او مخريجي فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء والاكثر لغي اكثر او ياء أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة ملائكة والأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة أو مخرجيهم أو مخرجيهم بتخفيف الياء يعني شون أجر يتعاقبون <تصفيق> لسلوا أكثر نيخين وابتش يتعاقبوا او مخريجيا فشدا اجر لسال لغي اكثر بمشي ونيخويني نوبي سال لغا لسال لغي اقل نيخويني بيخن سال لغي اكثر ابيتش بيخويني او مخرجي او مخريجي او كتاوه وكمان نيشتوا او مخرجي بتخفيف بتخفيفي كابو اميك شاهاتو ام لغا اللغي اكلوني لغي أكلوني البراغيت يا لغي تعاقب أما لغيك شاذة عن القياس أكثرني والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله لحق عامله تاء التأنيث الساكنة ان كان فعلا ماضيا او المحركة ان كان وصفا فتقول قامت هند وزيد قائمة أمه يعني سهم حكم له حكمانا أوي عامل تأنيث الكذب عاملك أقر عاملك فعل فعليك ماضي علي قامت مثلا قامت هند ينتهي تأنيث محرك تأنيث محرك يعني متحرك أو كات زيد قائمة أمه فزيد زيد قائمة أمه تمشأ ما. نعت نعت بيوتري. نعت السبب إن شاء الله دي نصر نعت كنت أدل التوابع وصفي زيد من قلوبة قائمة أمه يعني هرشا نصر زيد نعت قائم نعت زيد نعت من هي نعت حقيقي نعت من هي نعت السببيش إن شاء الله لكاتي التوابع ونعت دين سري السبب ونمنا مررت بزيد العاقلي مررت بزيد العاقلي عاقلت يا نعت وصفي وصفي زيدك وصفي موصوفك نعتك وصفي شيء حقيقية حش كاتي أقل وصفي موصوفك كذ خدي موصوفة كد وصف كد النعت الحقيقي بل اقر وصفي كلميك كد كد كان له ارتباط مع الموصوف كلميك كد نعت السببي تماشر ايما باسي زيد اكين زيد قائمة امه امك ايه يعني هاتين وصفي كمان كد وصفي كلميك من كد ما بعد هاتش كاتبينيك كلميك هاتوا صفية صفه بو اويد وي خوي او بيوت النعت السببي چونك نعتي كلميك كربتي بموصوفك وهي ازاي تخوي موصوفه زيد دايجي استهوى زيد باوكي مرتوا باظحه اگر اوها كلميك هاد يعني وصفي ما بعدي خوي كذا او بيوت النعت السببي بلان مررت بزيد العاقلي او نعتي خوي شيخ خوي زيد كنعتي موصوفك يا أو بيوت الناعة الحقيقي إن شاء الله بالتفسطين السري زوريش خوشا وزيد قائمة أمه ما بسي قائمة تاكا تاكي محركة تأنيثة باشا لو عملي فعلكيك دوا حلوك وايبليش زيد تقوم أمه زيد تقوم أمه شون تاك بكاره ينيت بأم ليش قائمة هلوش شوية ثم تارة يكون في إلحاق التاء ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبا. يعني تاء لهند لهندوشا لا أوف عليك اسنادك للبلي فاعل يا أو عاملك اسنادك للبلي فاعل لهندوشا جائز لهند لهندوشا واجبة تفصلي أو بباصك. أضيف الجائز في أربع مسائل أو تاء لها جائزة إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا يعني ضمير نبي مجازي التأنيث تأنيثك تأنيثك حقيقي نبي يعني أو كسنبي كفرجها باشا مجازي التأنيث يعني مجازا لا استعماله بتأنيث حسابي نبي أي هنا ما له فرج نبي ونعني به ما لا فرج له تقول طلعت الشمس طلعت الشمس استأ... اسمك ظاهرة طلع فعل... فعلك ايه؟ الشمس فعلك اسم يك... ظاهرة تأنثك شمجازية بويا اتواني بلي طلعت الشمس اتواني بلي طلع الشمس حاج كلمة يكتبيني هل اسمك الظاهر تأنيثي حقيقينية أتواني تائي في ونالكينية الحمد لله فصحيتي والأول أرجح تأنيثي في وبيت تائكي في قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة تماشى موعظة اسميكي الظاهر مؤنثيكي مجازيه يعني حقيقيا ما له فرج بو وفي آية أخرى اخرى فقد جاءكم بينه جاءكم لا فقد جاءتكم درستها المجازيك وضاحت تنيفه كي بيت مجاز الثانيه باله في اللغه نا <تعرفتونا> تو تو مع إظهار تأيك في وها يعني أصل أوياك أو علاماتك العلامات التأنيس في وها أوكي ترد دروسها لبروي مؤنث حقيقيين يا هنا معدم تول للفظ تأيكات تأنيسات وها أصل أوياك تتعامل جغرافي علامات تأنيسات الثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقيا التأنيس اسمك ظاهر بيت المغمرنا بيت حقيقي التانيث يعني حقيقي بيت هرعون هي منفصل بيت منفصل بيت بشي منفصل بيت لعاملكي منفصل بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بس اگر إن منفصل بي ببيع الله أو الجائزة وذلك كقولك حضرة القاضية امرأة تمشي امراه امرأة اسمه ظاهرة مؤنثة حقيقية امرأة له فرج حضرة القاضية قاضية ما دم فاصلك وتثنيوان عاملكك حضرين لقل امرأة ونبلي حضر القاضية امراه والاول افصح فصيحه يعني بلمت شيء وهو منفصل من العامل بغير الله. هيج همانا الله فصل فيه كاو موضوع اشتراك اوقات لا شيء اوقات لو يك حذف فعلتا واجبه واجب فا مذكره فعلك ايش مذكره او ايش تجثره أن يكون العامل نعمة أو بئسة نعمة أو بئسة عامل لك نعمة أو بئسة بأن استثنائك خاصا خذي نعمة أو لما وزعتنا ذلو نحو نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند يعني نعمة هاتشان مرأة مؤنثك حقيقية واسمك ظاهرشة بلان دلوستات تاي بيو بلك ودلوستات اي شي بيو نبي الرابعة ان يكون الفاعل جمعا اقر فاعله كي بيت جمع بيت ما بس ما اللي جمع كي تكسير جاء الزيود يعني زيد ما بس زيد وزيدان وزيودة والزيدون يش جمع مذكر سهل نا ليرا ما بس يشي بي تكسير جاء الزيود وجاءت الزيود أتاني في وبل كني أتاني في ونبات وجاءت الهنود وجاء الهنود فمن أنثى فعلى معنى الجماعة يعني كسر بورنبو زيود تأتي أنثى بكار هنا شيء كذو اعتبار جماعة جماعة يعني جاء جاءت جماعة الزيود أويلة برشاو جسوة، آه، أويلة برشاو جسوة. أول شيء تعنيث نكت، ومن ذكر فعلى معنى الجمعي، يعني جاء جمع زيود، جاء جمع زيود، جمع إذا برشاو جسوة. بوي هند جار كلميك كلميك دانيه تبي قصي السرقي ألي هي نازبلي هي بلي هو زر طبيعيه. يعني بل بلية هي باعتبار كلمة مادة حقيقة ما هي بلية هو باعتبار لفظ اسم رسم نازل أمو طبيعي يعني مشكلين هي ألا بوجي هيد ها مشكلين خلق ها اه مشكلين خلق يعني باعتبار اللفظ هو باعتبار مثلا كلمة هيدة هي يعني هاتي بوجي هيدة بكاره زود طبيعية طبيعي. أحكام نية الحمد لله ومن ذكر فعل معنى الجمع ويستثنى من ذلك جمعاء التصحيح. هذا جمع تصحيح كجمع ذكرى سالمة ومؤنثي سالمة مستثنان لما لم حالتها. فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما حكم مفرد كان هي يعني أبتها أكاهذت. فتقول جاءت الهندات بالتاء لا غير لا غير بالتاء لا غير كما تفعل في جاءت هند هنديكدوا نيتو هند للطبع هي وشوايا اه تذكروا هند ممنوع من الصرفه ممنوع من الصرفه لم لب... ممنوع من الصرفه لبرشي لبدواء عالمية علما وتانيثه دع لتياكوبتو بويا ثاني بلا هندون ثاني بلا هندو اصلا او ايبليه هندو بلم لبلوسي حرفيه و جواز الامرين جواز الامرين بو ايتوني بلي هندن, لأبلي هندن. لأبلي لو هندن. لألي... هندو لو لا قامت هندو او بس لبرو علميكي مؤنثا سي نورس ذكي ساكنة أو قاعدة وكل أنو ضد جزامخش دي بس جواز الامرينا وقام الزيدون وقام الزيدون بترك التاء غير جائزني للزيدون بلي قامة الزيدون بلي جمع أو سيقوماناع اعتباره بمفرده كما تفعل في قام الزيد أمانة شارشين بون لم جائزة والواجب فيما عدا ذلك غير امانه واجبه، وهو مسألتان احداهما المؤنث الحقيقي التأنيث المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعما او بئسا. وقو إذ, اذ قالت امراه عمران امراه مؤنثه كما مؤنثه حقيقيه حقيقه التانيث وتشيشنيا مفصول جنيها اذ قالت امراه ولدواتش جنا اتوا نعموا بيسنه اتوا لو كانت لنا لحوقه تاء واجبه الثانيه ان يكون ضميرا متصلا أن يكون ضمير متصل. ضميرك متصل به كقولك الشمس طلعت الشمس طلعت فاعلي طلعت كمية؟ ها؟ هي هي فاعلي طلعت هي كابو ايما اقر فاعلك اسمك بوحر اسمك ظاهر به اسمك ظاهر به لبر امي امدر كاتذروا أقل فعل اسمك ظاهر نبو اسمك ظاهر نبو أو كاتا واجبة شبكي واجبة تاكا كنيبيو الشمس طلعت ضميري طلعت يعني الشمس طلعت يستظى علي أن يكون ضميرا متصل ضمير متصل هي ل... لنا... لطلعت مستدركي حسن ها؟ مستدركي ومتصل لنا اها كاوو تاي تاني تم بس نية او حرفة بس او ضميرا مستتري لنا وطلعتها لاي هندي العلماء بيوتا شي متصل لولا ان شاء الله ديت اقرلك تباك كايتا بنيمان كات الضمير مستتر وبارز هل كان متصل ومنفصل متصل ومنفصل لجير متصله مستتر دانن. تداخلی نخوش اکنون تقریبا بو نبود کلا قطعی نمیل اول و مستتر رو بردارن. نه متصل و منفصل دانن. مستتر خانجیری متصل خانجیر مستتر خانجیر متصل. قوی است. او مستتری که طلعها طلاعهای به متصلی حساب کندو. مستتریان فی حکم المنفصل بو لبروا ناتوانيت ببيت ناتواني خي ببيت الشمس طلعت هي ناتواني بوسته چونك هر وسته بيتي بيته منفصل لبرنا وستهاني حكمه چنداوفي متصل انداوفي عموما ما بس هي وامش بي اوت في حكمه يعني المستتر في حكم المتصل أي ليس هو ليس هو ان في حكم المتصل المستتر. المستتر في حكم المتصل لكن ليس هو هو هو هو في هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ضميدك هي التصالي كدبيتك لما يقول كسورين لفظين يا لكن في حكمه أما أود وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان أبي شي بوايا دو وجه جائز بوايا ما قام إلا هند يعني اللحوق وعدم اللحوق ما قامت إلا هند لقل ما قام إلا ويترجح التأنيث، كما في قولك حضر القاضية امرأة، في نحو ما قام إلها هند يعني هذا شيء جائز به، ويترجح التأنيث، ومن حضر القاضية امرأة، حضرت القاضية امرأة، يعني هذا شيء جائز به، هذا شيء جائز به، بلام بلام راجح كأو يتأي بوبلكد، ولكنهم أوجب فيه ترك التاء في النثري في النثري لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة. يعني لما قام إلهن دون أجر للشعرة نبي، أجر للشعرة نبي. بوشيل الشعراء فرق كألا قبل النثر، اللي نثر اختياري تيايا بس شعر شاعرك كان تشعر ابيه بدست وزنكوا الا ابيش بوشي وابيك الى بحر شعري كان هاتوا بويا او اختيارنا منت مسامحات وضرائر الشعر يا ضرر الشعر هاتوا كابو اقل لنثرة وجوب التركة لنثرة اقر امد تركيبك ما قام الا يعني اداة استثناء هات لبين فعلو فعلك ما لقل إلا هذا أبدا شيء قام هند قام هند كابوم استثنائه مفرغة ما قام أحد مذكرة فعلك لم كاتيك كابيوست شيء بكريت تلك بكريت لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة يعني يسبون هنا فاعلي حقيقي بو قامتين عندني طبعا ما واقعي لجملكية هرخويته هم ستفعل قام ها ما قامه. ما قامه. بو قامه. ها؟ يعني ما قام أحد إلا هند أخي خويك لفظ قيدك دانوا الحقيقي واللي ما قام أحد إلا جي إلا هندو. يعني شيء كده الفرق للن النوان فاعلي حقيقي كده كأجل تقدير كلام بكرت أو هايا لقال أو فاعلي كأجل استعات ومتفعل. استع لروين إعراب نحو هند شون إعرابك ذي؟ فاعل. شون كأجل أقل أقل استثناء مفرغبو لباب الاستثناء شرائخه منصوبات استثناء أجر مفرغبو وتم استثناء منهم مذكور نبو لكلام أو كتابع الدين رنشي أو كأدوات ديت يعرب حسب العوامل حسب عوامل شيا عادة أجر استثنى مفرغبو أداتي نفيك اللابا معاك إلا قش ملغات الليبة جملك التمرشاك أبى تفعل فعل قام هندو بوش وتمشي يكي. لكن في الحقيقة تقدير كلام شو ما قام أحد إلا هندن فبس اللي روي لغوا أجينا لريع سعرابي نحيف وشي هندن فعلا بلامبوأو باسي لحوق تأدب أكاد لبرأو فاعلي حقيقي قاما فاعلي حقيقي قاما هندنيا بو إيجابينا كاد إلا بتشيب تاي كاد تأيحيه وبد بو إيه بس هذا وقع لوش تقولي بشر بوش يبصير؟ قلت ف... هن فاعل بو... هند نا. نابت في الاختيار لكن في الضرورة شعرية جائزة وإنما هو بدل من فاعل يعني في الحقيقة يعني ما قام أحدون أقرأوها بعاتها. ما قام أحد بهتة وبو فعله بهتة هند أبو بدل وإنما هو بدل من فعل مقدر قبل إلا وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر فلذلك ذكر العامل والتقدير ما قام أحد إلا هند سناطه إنو عربي عاجتنا له بس تنهى أنباسيهنا بس بو ويبزن سرشيه تاع بقام ما قام إلا هندنا الكل فقط. وهذا أحد المواطن الأربعة التي يطرد فيها حذف الفاعل مايك إذا لو شو فاعل تاشيا والثاني فاعل المصدر يعني أو كلمة مايك مرفوعة ب مرفوعة كوا أو كلمة مايك مرفوعة او الشيء محذوف وجوبنا نابي به كقوله تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبة يتمنى مجاعة يتيما ذا مقربة يتيما ذا قرابة في النسب يعني يتيما كخزمي خدبه او اطعام في يوم ذي مسغبة يعني مجاعة يتيمًا ذا مقربة يعني يتيمك لك معه قرابه في النسب يعني خزمي نزيك وخزمي خذبه اساء اطعام يتيما يتيما مفعول به واطعام فعل فعلي تشيا يعني اجت تقديدي بكين مصدرك بكين فعلك يعني او اطعم يتيما في يوم ذي مسغبه أو, أو أطعم يتيما ذا مقربة في يوم ذي مسغبة أو هاي لدي بلان مدام أطعم من كده إطعام مصدرك مصدر إشي فعل أكاد فعل هي يعني أطعم هو أو أطعم هو يتيما أجل بيك هنا مصدريش هالواية أو إطعامه او اطعامه اضافي لفظيه السلام عليكم لكم السلام ورحمة الله هو أو, او اطعامه يتيما امجك كلش حتي فاعله واجبه او اطعامه إطعام مضافة مضاف إليه مضاف إليه يك، أمش لإضافي إن شاء الله بابي مجرات خيانت، أما إضافي شيء لفظي فقط، إضافي شيء لفظي في اللفظ من مضاف مضاف إليه أجناء إطعامه هأكفى على إطعامه، دين سني شغل بعض سياكل، المهميكيك لو شو نانيكا حذف فعلته واجبة والثالث في باب النيابة. لبابشة نائب فاعل نحو وقضي الأمر أصله والله أعلم لبر آيته و لبر وحد فاعلش فعل أسبابها لبرش سببها يك الله وقد الله الأمر يعني كانت ك بي به نبي وليقد يالله الامر ايش تبى نبي كواجب الرابع فاعل افعل في التعجب اذا دل عليه متقدم كقوله تعالى اسمع بهم وابصر اسمع بهم وابصر أسأسمع بهم. قلت دو من دوسي غي تعجب منها ما أفعله لغل أفعل به دوسي غي تعجب ما أفعله يعني ما أحسنه يا ما أحسن زيدا تمشي أم جملك ما أحسن زيدا ما كان ما يتعجب يقولوا لك تبقى نية ما باسيك تتوازدلتشم بس بوي التصوري كي ما أحسن زيدا يقول ما مبتدأ تعجب بي أحسن فعلي ماضي مبنع الفتحة فعل ما أف... ما أحسن الزيدا يا ما أفعله دائما محذوف وجوبنا دائما سيغي كم ما أفعل محذف وجوبنا ضميرا محذف وجوبنا هيك ظمير ضميرا مستتراني واجب الاستتارة زيدا مفعول به بفعلك أحسن لقلها الضميركية لقل زيدة نجم ليه كيفعلية في محل رفع خبر للمبتدا كما يتعجب بيه. أما كم كما أفعل بس صيغي دوم للصيغة التعجب أفعل به أفعل به ولو لسرس سوري أمر بس بفعل ماضي إعرابك ريت. بلم أو به أفعل به أسمع بهم لكاتي إعرابش إعرابي أفعلك بفعل ماضي على صورة الأمر إعرابي بعكالي حرف جر زائد أويل دوي بع كتير هلايم مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل بلاملي ده هلايم أسمع بهم سأجي إعرابي كن أسمع بهم أسمع فعل ماضي باشا فعل ماضي على صورة فعل الأمر عمسي غير صغيته تعجب أو عرابك ذي باء حرف جر زائد كودة حرف جر زائد يعني يعني ولو بهم ضميرك مجرور لفظنا لكن مرفوع محلا فاعل بلام أمام بهمها تو بس أي أبصر شبكين بكن وأبصر بويا الله شيء كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر الله لا صغيته عجوبة لا كأفعل بهيا أجر لبيرشو ودلاله رجتبو أتواني حذف بكى أسا إذا دل عليه دليل أو كاتشيا حذف فعلك كأك تعالى أسمع بهم وأبصر أي وأبصر بهم فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور غير الجمهور القصيتي لأنها هي اللي ويك شي فاعلي كيا فاعلي أفعل بهيا رام جمهور نسأل أو رأيان كوكو بعسم كذ أو مجروري كباعك مجرور أبد أو مجرور لفظنا مرفوع محلنا سيغة وكو كسيغة نقول شو سيغة تعجب زور زور القرآن والسنة <تصفيق> نابيت حسب فعله في نبيت حسب فعله نبيت انفي كناث ما ما بس فيت لا صبح يكم هاكر على الهجوم هاجين اي لا ما أفعله ما أفعل به أويدهم فعل أويدهم ضميرك بهم فعل والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون النذر وكما اتى ربه موسى على قدري ووجوبا نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى بخلاف اضعت الصغر الكبرى وقد يتقدم على العامل جوازا نحو فريقا هدا. ووجوبا نحو أي, أي ما تدعو وإذا كان الفعل نعم أو بئس فالفاعل إما معرف بالال الجنسية نحو نعم العبد أو مضاف لما هي فيه نحو ولنعم دار المتقين أو ضمير مستثر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا ونحو بئس مثل القوم الذين كذبوا. بريك ترماو الأحكام فاعل أليه والأصل أن يلي عامله يعني أصل أويه عامل بيت فعلك بيت يكثر بدوية بيت فاعل أصل أويه فاعل دوانك بدوية دواء. أصل أويه يعني بما متى حضرت امرأة القاضية براموت من جايزة برجي حضرت القاضية امرأة دو. اصلا اويا فاعل يكسل فعل بيت ان يليه ان ياتي عامله يعني بعد عامله بلان وقد يتاخر جوازا عندي جاري الشيء كويت كويت جوازا اتواني في الشيخة تواني دوه نحو ولقد جاء جاء فعل هذا وبس النذر نذر ولقد جاء النذر آل فرعون ولقد جاء آل فرعون النذر يسأل لقد جاء جاء فعلك كعامل فعلك أن نذر فعلك يدوى كوتوى مفعول به كآلية آلة وهو مضاف فرعون مضاف إليه فرعون نبوة فرعون لابدوا من الصرفة وكما أتى ربه موسى على قدره أتى ربه موسى أتى فعلا موسى فاعله ربه مفعول به يتقدم موسى تأخ تاخر فاعلش جوازا اشواني بلا اتى موسى ربه على قدر على تقدير يعني على تقدير قدرك كجديرك داو موعدك كخيتعله في داوك بيت يعني على موافقه يعني في في في وقت في في موعد أمانا شعرنا ما شعر ما وكما أت وكما أتا ربه موسى على قدرنا نآيتنا حديث أقرها لحديث شهات برشتيه وها المهم ظاهر ومشهور أوياك ماشية شعرا ووجوبا ووجوبا يعني فاعل ابي دوابكو لهانيا شوانا اوكو ام شونيك له شنانيك فاعل ابي دوابكو واذي ابتلى ابراهيم ربه تماشاكا واذي ابتلى ابراهيم ربه يعني واذكر واذكر اث يعني اما الظرفة يعني يادي او بك خوت بخالكيش بله يادي او بك نوا كتشية ك خيط على إبراهيم ابتلاء كدوى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه ناله، وإذ ابتلى إبراهيم ورده. إشتيه نابي. نقلب الأول معناه، جرى سلم مثال نابي، سلم مثالك ترى أقرب بهني أبي. بلام لبر شيء لبر أه أيه ربهوها. أقرب أي بلين وإذ ابتلى ربه إبراهيم. او كاتا ها اصل ويل ل ل لا لا لا ضمير يعود على المرجع لا لا لا لا ضمير لا لا لا لا بلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بو لا لا لا لا لا لا لا لا بوي بو ضمير نجرة بو كلمائك كلمائك متأخر بيت يعني دو مستوي مستواي كم تربت لروي لفظي شو؟ منا لنا أقبلين وإذا بتلا ربه إبراهيم لروي لفظ وضمير ربه قبل ربه بيجا رينو بوش إبراهيم ضمير ابي ليده وبرجع رتبه يعني نكله ولا برجع أمر الله دو و وإذا بتلا ربه إبراهيم إبراهيم بيت مفعول به ابراهيم مفعول به يعني مفعل به مفعل به فاعل ومفعول به كما الرتبان باسترا فاعل ومفعول به كما الرتبان باسترا فاعل رتب باسترا بو يا لبر اويكا لنتيجي او ان شمان دو خلل روندا و ميد يك لباشو نغرينو لبيشو نغرينو بو باش او يك ولا رتبيشا ضمير يك يعني رتبي فاعل رتبي فاعله نغرينو بو باشي بو مفعول به بوء أمرنا دا واجب فعل تأخير بكرة. بوء استوى إذ ابتلى إبراهيم ربه يك يكلوش شو نعانيك تشيء يا متأخرة وجوبا يان وضربني زيد. تمشى ضربني زيد. إسا زيد فعل ضرب فعل. ياك ضميرك متصل مبني على سكون ضربني يا حركني. ضربني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم فعليك يا زيدون. زيد زيد لم نده بوتي فعل دعاك وتوى بوتي فعل دعاك لا لبروة ضميرك نالي ضربني زيد أصل قوية لضمائر حتى بتواني ضمير متصل يعني نتواني انجا ضميري تي منفصل يعني بونا نالي ضرب زيد إيايا ضرب زيد إيايا ضرب فعل, فعل مفعل به زيد فاعل به إيايا بكي تشي ما به للشعر شعر للشعر لا شعر بلام حتى مجال ببيت يالن نتريشا اقل مجال نما دو زمير كوبو وكلا حتى كان خلما كوبو نواك او كاتا دلستا يعني ضميرا كان فاشوكي شوكي يالن هر تصليش بيت باشو بيش بخري يان منفصلي ببينيت وكباس بانكت برام ليرك يعني ما دام اكريت بويا ابيتش يبكن فعيلك دو بخين يعني أصلي لك ليرا لألا يلزم فصل الضميري مع التمكن من اتصاله نبي فصلي كين وقد يجب تأخير المفعول هل دي جارشيا مفعول أبيتشي بكريت تأخير بكريت أبيتشي بكريت كضربت كضربت زيدا استه ضربت ضميرك فعل زيدا مفعول به أما مفعول به ليرى أبيتشي بكريت تأخير بكريت ين ما أحسن زيد إمكانيه يعني زيدن دم كده بياشوا ببيت الفعل نيوان ما لجل فعلكه ممنوع اجتياوا ين وضرب موسى وضرب موسى عيسى بو لبره هيش كامين ديارنيه كامين مرفوعة كامين منصوبة توكاتي نصرا ضرب موسى عيسى أصلتة كيا موسى لعيسى دهوا باشا فبس موسى النبيين لقى عيسى تنكما واقع نبو الحمد لله وضرب موسى عيسى بخلاف اضعه الصغرى الكبرى يعني تشوكك الشيء اللي دا بقولكا نبهتي با قرينه الصغرى الكبرى يعني بويا اذانيك كبراكه چيه فاعله وقد يتقدموا على العامل جوازا فاعل هندي جار شي اكاد اشي تسر اشي تبيش شيوا بيش اعمل جوازا وجوبان مثلا فريقا هدى عفوا مفعل به نك فاعل مفعل به ووزمو تم فاعل مفعل به اشي تبيش عامل جوازا فريقا هدى سهدى فريقا هذا فعل فعاله فريقا مفعول به فريقا هدى فريقا مفعول به تقدم الجواز على العامل ووجوبا هند جار مفعول به ووجوبا كتفش عامل كيوا ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى ايا ما تدعو ايا مفعول به ماك كزائده ابدا ما زائده اي تدعو تدعو فعل فاعل تدعو أنت أيا مفعول به لا اسمي اسم شرط بوجبنا علّك اسم شرط أيا ما تدعو ف فله الأسماء جملي اسمي رابط هي بفا. فاي رابطة هي بفاء بس ما نكتب فاء جم جوابي شرطك تدوب شيء وباسم الشرطة كوا لا بدأوا أيا اسم لا بد من تقدمه وجوب وإذا كان الفعل نعم أو بأس فالفاعل إما معرف بال الجنسية نحو نعم العبد أجر فعلك نعم أبو ين بأس أبو أو كاتفعلك إما معروف بال الجنسية يعني يفيد الجنسية يا الحقيقة يا الماهية نحو نعم العبد يعني عبدي حقيقي كما يا زيد مثلا لنمونيك المهم يان معرفه بال يان او مضاف لما هي فيه يان مضافي بلاشي بلاي كلمه كالي يان ضميرك مستتر هابيت مفسر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص يعني تميزة كهبت أو كلمات ك الصلاحا المخصوص بالمدحية، مخصوص بالمدح يا مخصوص بالذم أو او تميزة مطابق بيت بو بو مخصوصة وكتين إن شاء الله بعثين نحو بئس للظالمينها بدلا بدلا تميزة يعني بئس بدلوا للظالمين بدلا ما بس بدلا تميز مطابق مخصوصا بالذنب بالذم بئس البدل للظالمين بدلا او ونحو بئس مثل القوم الذين كذبوا بدينا الشرحه برك أو مارون كذا ان شاء الله عسانه بيته الفعل والفاعل كالكلمه الواحده يعني لابد أصل يجب حق يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك سليمان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون دوا مفعولة يعني أملأ أبي ميلاد بالدوا وورث سليمان داود وقد يتأخر الفاعل عن المفعول هذا جر فعل دوا كبير وذلك على قسمين جائز وواجبك بس ما كبير تفصيل فالجائز كقوله تعالى وقال ولقد جاء آل فرعون النذر النذر جمعين نذيرا وقول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرة، كما أتى ربه موسى على قدر، يعني على موافق. جاء الخلافة، أي جاء عمر بن عبد العزيز الخلافة، أو كانت له قدرا، يعني جاء الخلافة يعني أو كانت له موافق يعني، يعني أو جاء أو كانت أو كانت, أو كانت الخلافة له قدرا. ين موافقيك بهروها خيأوا ين بقدرها كما أتا ربه موسى على قدر يعني على موافقة يعني من منه سبحانه وتعالى بتقديره سبحانه وتعالى المهم مدح يمدح أميرة المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان كما أتا ربه موسى موسى تأخر عن كلمة رب فلو قيل في الكلام جاء النذر آل فرعون لكان جائزا وكذلك لو قيل كما أتى موسى ربه جائزه وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائد على متقدم لفظا ورتبة هي مشكله مشكلة يكتروا يعني بالله جاء موسى ربه موسى لبالوي الضمير يرجع على متقدم في اللفظ ومتقدم في الرتبة وذلك هو الأصل في عود الضمير أصل عود ضميرة يعني رجوع الضمير إلى المرجع أصل أوية يعود على متقدم لفظا ومتقدم رتبة والواجب كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيلا ابتلى ربه إبراهيم، يعني اجر هو هاي اللي يمكن. ابتلى ربّه إبراهيم، هاي ربّه أجرتَه بإبراهيم. وتمان ضمير جبّي أجرتَه متقدم في اللفظ اللي ده متأخر في اللفظ، وانجام متقدم في رتبة جبّي ما كان يفعل، بيش شيا به ما فعل ابراهيم إبراهيم شيا. للرتبه لبروي مفعول به يا لفاعل كم ترى كربه هو كابوه حركت الضمير غرايه بو كلمه متأخر به في اللفظ لدواه هتب يان للرتبه كم بيت او اصليه هو جائز نيه الا لهنديك ضرية ضروريه كباس كده لازم اعود الضمير على متأخر لفظا ورتبه وذلك لا يجوز وكذلك نحو قولك ضربني زيد أمشه جبنة تأخلي فعل جبنة وذلك لأنه لو قيل ضرب زيد إيايا ضرب زيد إيايا لزم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله حتى بتواني بضمير متصل تصل به نتواني أنججيا من فصل درسة وذلك أيضا لا يجوز وقد يجب أيضا تأخير المفعول تأخير المفعولي جهندي جارشيا واجبة ضرب موسى عيسى توا ما دام هج قرينيك نيا موسى عيسى هج قرينيك نيا او كتا هدكشا على ما درناتون الاساليان او كتا عيسى مفعول به الانتفاء الدلاله على فاعلية احدهما او الاخر فلو وجدت قرينه معنويه نحو ارضعت الصغرى الكبرى اسمع قرينيك معنويه من هي كبرى شيدها صغرى شيدنادا يان وأكل لكم مثرة موسى يعني س لكم موسى نأخريت لكم مثرة يعني هرمية هرمية خش هرمية آه خشهم بيانيش متابد وأكل لكم مثرة موسى أول فضية فضية قرنيه كهبت فلو يوجد قرني معنوية أول فضي كقولك ضربت <تصفيق> موسى سلمى سقرين لفظ ما هي تاعي ضربت يعني والسلمى إيش لروي لفظه بمشي بكارهة بمؤنت تؤذني ضربت فعلك إسنادك ليه سلمى يعني كابو فعل كيا سلمى لا شيء ولا موسى دوا فضربت موسى العاقل بالنصرة ضرب ضربت موسى العاقلة عيسى كابو اسمت شي منا شو ضرب عفوا نك ضربت ضرب موسى العاقلة ما دام نعد هاتوا يعني اسم ما دام هاتوا موسى سباموساه جدارنية ما دام العاقلة وصف موسى ومنصوبة إذا موسى شيء مفعول به فعل شي عيسى كابو أصل أوي ضرب عيسى موسى العاقلة جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه لانتفاء اللبس في ذلك واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده كذلك لا يجوز يتقدم عليه وعلى الفعل يعني نابب يشك به. نبي بيش بيش ف في كيش فعلك إيش؟ يتوهم لألا يتوهم أنه مبتدأ. هنابي قالت نتوانين بلين ضرب موسى عيسى ضرب عيسى موسى. نتوانين بلين, بلين من باب أول نتوانين موسى ضرب عيسى. شو كمان كده؟ أبي أبي خبر؟ أبيت <تصفيق> لألا يتوهم أنه مفتدأ وأن الفعل محتمل لضميره وأن موسى مفعول ويجوز في مثل ضرب الزيد عمر أو ضرب الزيدا عمر اشتواء درست أن يتقدم المفعول على الفعل والفاعل لعدم المانع من ذلك قال الله تعالى فريقا هدى وقد يكون تقديمه واجبا عند جاري واجب مفعول به ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فاي مفعول تدعو مقدم عليه وجوبا لانه شرط اسم الشرط. حقي صدرانه والشرط له صدر الكلام وتدعو مجزوم به يعني ايا ما تدعون ايا ما تدعون تدعون افعال خمسية مجزوم عدا جزمه حذف النون و اذا كان الفعل نعمه او بيسه وجب في فاعله ان يكون اسما معرفا بالالف واللام اگر فعل كنعمه وبسوا او وجب فاعلي نعمه وبساء تشيها بالو اسميه الف لام هبت نحو نعم العبد أو مضافة ينتجب كلميك بالمضاف بولا يكلميك ترك ألف لام في كقوله تعالى ولا نعم دار المتقين سن دار ألف لام في وياه. بعلام لبري مضافة بولا يكلميك ترك ألف لام في وياه. مدرسته. كابو واجبة خدي كلمك كنعمف فعل أو ألف لام في أو ين او كلمه يا بعرف لما شي بيونه بمضاف به ولا كلمه كتكلف بيويا يكون اسم شيب كات كسر مخصوص كاب المدح آه. يعني كسر مخصوص كان بالذم من نعم الرجل شيء زين ايويت زيد لناو جنسي كيف كيف يمكن لو قد بالنسب بهم كيف كان هذا الأذ Cuz أصبح Agost اخبري رحلة له уж اه <تصفيق> فلا بئس مثوى المتكبرين او مضمرا مستترا مفسرا بنكرا بعده منصوبة على التمييز كقوله تعالى بئس للظالمين بدلا يعني بئس هو كبئس شيء او مضمرا يعني فاعل بئس مضمرا مستترا مفسرا تفسير كلمه لكلام مذكور يفسر المحذوف أو يفسر المستتر يعني مضمرا مستترا مفسرا بنكره بعده منصوبة على التمييز أو, أو نشريا منصوبة تمييزه بئس هو أي البدل يعني بئس البدل للظالمين بدلا يعني بئس هو للظالمين بدلا البدل يعني المستفاد من جملة الكلام يعني تقديلي كي بدل وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهر أو فاعلها المضمر وتميزه جاء بالمخصوص بالمدح أو الذم اذا بون منا الا اذا اذا نعمه فاعل غيب جاء فاعل كي اقل ظاهر ب ين مضمر جبد هر كامي اغلاونه بيد لو دعني كبس منك يعني معرف يا بال ين نشريك بمضافه ولا معرف باليك ين اقل ضمير جبد لدواي اوات شيء هنين مخصوص بالمدح ومخصوص بالذم هن بون منا نعمه الرجل ايسا نعم الرجل نعم خيو فاعلهاتي هنا مندوي اوام مخصوص بالمدح يعني او كلمين مخصوص بالمدح الرجل زيد وبيت مخصوص بالذم ونعم رجلا زيد بويه نعم الرجل زيد ونعم نعم هو نعم الرجل فاعل جيا فاعل نعمل جمله كما الرجل بلن فاعل نعمل جمله دوما شيا هويا نعمه هو الرجلا رجلا تميز كابوما بسياوي اكريت فاعل النعمه ينبئ سا كلميك بمعرف بقل ين كلميك بمضاف بله معرف بقل ين ضميري مستتر بنشريك هاتب تميز تفسيريك تفسيدكاد. وكل نعمة هو رجلا زيدا. اعراب نعم الرجل زيدا شو نعم الرجل فعل فعل. جملةك فعلية. خبر مقدم. زيدا كمخصوص بالمدح ليلة. مبتدا مؤخر. وإعرابه مبتدا. والجملة قبله خبر. والرابط بينهما. يا موت خبر بالرابطها بلا خبر رابط بلا مبتدا. لبيت لا الرابطة العموم بو. او الف اللام وعكاد. والرابط بينهم العموم الذي في الالف واللام ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل فلا يقال نعم زيد الرجل ولا على التمييز خلافا للكوفيين فلا يقال نعم زيد رجلا ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل فتقول زيد يعني بكث مبتده خبر مقدمة مبتده مقدمة خبر أصل أويك زيد نعم الرجل الجائزة بالإجماع ويجوز أن تحذفه إذا دل عليه دليل قال الله تعالى إنا وجدناه صابرة نعم العبد إنه أواب يعني نعم عبد ايوب مخصوص بالمده يعني يجوز اي هو اي هو اي ايوب يعني نعم العبد هو بيقول لك كلام باس كده والسياق كباس وصلى الله على محمد